129. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ 120. وَزِنُوا بِالْقِصْطَاصِ الْمُسْتَقِيمِ 121. وَلَا تَبَخَسُوا الْنَاسَ أَشْيَاهُمْ 122. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 123. سحَرين وما انت الا بشر مثلنا وان ظن انك الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء کروں بني اسرائيل ولو نَزَّلْنَاهُ اولیم بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ جمین حتى حتى يروا العذاب الالم فياتيه بغتت وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون فيقولوا هل نحن منذرون اف بعدا بنا يستعجلون افر ايت وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين أَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِرْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ أَعْصَوكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ على عَلَى الْعَزِيزِ الذي يراك حين تقوم 110. وتقلبك في الساجدين 111. إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين 113. تنزل على كل أفاقين الشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ماذا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا عذيب من ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبوا